قال يا آدم أنبهم بأسمائهم فلم أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون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 وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا لجزا من السماء بما كانوا يفسقون وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَائِكَ الْحَجْرَ فَفَجَرَتْ مِنْهُ ثَنَيَةٌ عَشْرَةٌ عَيْنٍ قَدَّ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَشْرَبَهُمْ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 فَقُلْ نَضْرِبُهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحِلُّ اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُو بُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَهُ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 كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممنع من مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين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 قل إن هدى الله هو الهدى ولئن تبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير الذين آتينهم الكتاب يتلونه حقة لواته أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُر بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يا بني إسرائيل اذكروا نعمة يالتي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تفعها شفاعة ولا تفعها شفاعة ولا هم يصرون وإذ بَتَلَ إبراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعَلُك لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرْرِيَةِ قَالَ لَا يَنَاوَلُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَهُ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إبراهيمَ مُصَلَّى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 قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم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 إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرّب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين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 قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبَرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي, وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفي كهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون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 وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجَتْ فَوَلِّ وَجْهَكُ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّ وَجْهُكُمْ شَطْرَهُ لِأَلَّا يَكُونَ لِلْنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجْجَةٌ إلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخَشَوْنِ وَلِأُتِمْ مَنِيعَتِهِ